إذهَم النَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَل وَلهَّهُ وَلّهُمَا وَوعلَ اللهَّهِ فَلَْيتَ وَككلِمُؤْمِنُ وَلَ قَدَ نَفرَرَكُم اللهَّهُ بِبَذَرون وَأَن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 تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينطلبوا خاص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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَق اللهه وَوسُول ل عََّكُم